يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن ب ت ا ر ك ي آ الهتنا عن قولك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 فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم آ ي ه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء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 أ ل ا إ ن ثمود كفروا ربهم أ ل ا بعدا لثمود الله